والله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار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 ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب فان حجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فان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 وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرْبِيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنٌ وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّةٌ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّةُ الْمِحْرَابِ وَجَدَعِنَّ دَهَارِزْقَ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَا لَكِ هَذَا قَالَتْهُ وَمِنْ عِنْدِ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 ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم اليا مرجعكم فاحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين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 وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نبتهل فنجعل اللعنةُ الله عَلَى الكاذبين إِنَّ هذا لهو القصص الْحَقُّ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ وَمَا من إله إلا الله وإن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 مؤمنين ودت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون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 كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين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 وهدى للعالمين فيه آيَاتٌ بينات مقام إِبْرَاهِيمَ ومن دَخَلَهُ كان آمِنًا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فَإِنَّ الله غني عن العالمين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 ضربت عليهم مذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.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 إن الله عليم بذات الصدور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 بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشراكم لكم ولتطمئن قلوبكم به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 وعرضوا عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 قل إن الأمر كله لله يخفن في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناه هنا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 وَنَالَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ خَطِيْمٌ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِأَسَلِ النَّصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يتلو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَو لَمَّا أَصَابَتُمْ نُصِيبَةٌ قَدْ أَصَابَتُنَّ مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا أُلُوهُ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شيء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 الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدرءوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين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 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد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 أزل خاشعين, خاشعين لله لا يشترون بأيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا